فالمسالة الأولى التي تعرض لها صحف الأرواح كمريسي السعور وهو هدى أنه الاشتراك الأعلمية في القاضية عملاً لها أعيكم السلام والرحمة استدل على الاشتراك الأعلمية في القاضية بعده المن من هذا الهلال الجليل الاول ما ورد في مقوله النبي صلى الله حيث قال ان ما حكم به قهروا ما ظواهرا من تعيين كيفية الخلق وان بكونه ذي من الافقار دال على اشتراق العالميات في القاضي ولكن هذا الدليل مورد عليه لان اختلاف الحاكمين في مقروره عمر بن كان مورده الشبهات الفقريين ورحلت كلامنا بانه اشتراط العالميات في القاضي اي القاضي المتصدي حل الشبهات الموضوعيه فلا رابط بين مورده مقبولة وبين محل الكلام أدعوها وثانيا بأن المقبولة موردها اختلاف الحاكمين ونحن محل كلامنا هل يشترط الأعلمين القاضي ابتداءان ونجد أن يختلف مع أي قامة أخرى أم لا اشتراف فلا وبين بين مورد المقبولة وما هو محل الكلام الدليل الثاني الذي استدل به على اشتراف الأعلمية في القاضي عبد الإمام أبيل المؤمنين صلى الله عليه إلى مالك الأشتر حيث قال له وخطر للحكم أفضل رعيتك وقد استدل به أنه يعتبر اتداءاً للقاضي القاضي والحاكم أن يكون أعلى الرعيه كما ذكر أبيل المؤمنين وهنا مناقشات المناقشة الأولى ما ذكرها سيدنا في قديس حيث انه على طبيعته دائما يناقش في السمات ويحاول أنه ضريف مثلا بعض الأسنات لأن لا, لا يريد الإشكار فيها فإشكار هنا يطبع وهو أن نهج البلاغة أبت عن الإمام استنف الجملات لا بالجملات يعني على نحو موجبة الجزئية نعم صادر عن علي عليه السلام لا على نحو موجبة الكلية وأنه عندما صدر عن علي عليه السلام طبعا هذا يستند إلى مبنى سيد الخوري الرسول مبنى سيد الخوري الرسول خجية خبر اتفاق فلا بد أن يكون الخبر عن اتفاق وإذا لم يكن عن اتفاقه مقبول ولكن المبنى المشهور حجية الوثوق لا حجية خبر التقاط هذا يحصل الوثوق إذا حصل الوثوق مصدوا سواء كان من شاءه كون مخبر التقاط أم لم يكن يحيطين يكون خبر التقاط افترضوا أن المخبر ليس لذقاط ولا أن الخبر مشهور بين الأصحاء شغرة روايية وشهره عملية شهرته توج الوثوق بصدوره وإن لم يكن محقاً أو افترضوا أن الخبر خبرا صدر عن غير تطبيق ولم يكن مشهورا لا شرطاً رواية ولا شرطاً العمليه ولكن متنه متنه كلام المعصوم عبارات المعصوم يعني هذا المتن هذه العبارات لا تصدر عن غير المعصوم حينئذ المتنه شاهدٌ على وثاقته مكنه شاهد على صحة صدوره ولذلك مثلا في حتى في زياره الجامعه سيدنا ابن ابي طالب صحته زياره الجامعه الوارده عن الامام الهادي عليه السلام يقول بما ان في طريقنا موسى نخعي او موسى نخعي لذلك لا يرتد بالروايه اعظم لا يرتد هذه الزياره فذلك دعاكمين دعاكمين يقول بما أن هذا الدعاء رفعه ابن الطاوس جده الشيخ الطوسي وجده الشيخ الطوسي لان ابري عمن يسنده وعمن هذا مخطوع ومخطوع عن علي في هذه الموارض يقال متنه شاهد على صدوره صحيح انه لم يرد عن ثقتين لكنه الوثوق حاصل على مبنىه في الأصول من أن العمده هو خبر اتقاع صحة الأخريمة وكل وتعين لكن إذا أخذنا بالمبنى المعروف عندهم العمده على الخبر الموثوق به سواء حصلوا ذوق من جهة وثاقة المخبر. او حصل وثوق من جهة الجبلة او حصل وثوق من جهة المدن أي من الناس يأجرون اذا حصل وثوق بصدر الخبر فيقول الخبر في المجلس حبيبي ما عليه في مقال الاستنباط من هذا الخبير عند الإمام علي الأرشد الكلمة العالية من سعد علي السلام واضحًا في هذا العهد صفيًا سالبي من خطبته نهج البلاغة ولذلك نحن نحتاج العامه في الخطبة الشيخةقيه مع كرام كلام وارد وخف الشخص وما ومددها على صحة سنوية إذا ركزنا على اجتراء أن يكون خبر القتير فأنا لا على صحة سنديه وخف الشخص ولا مجال للسلام إلا أن نفسها ومثنها وكريماتها سلام معلين عبارة علينا عنه السلام لذلك قد يكون المثل هو الدليل والشاهد على الوثور هذه المناقشة الأولى المناقشة الثانية وهي أن بين الأفضل وبين الأعلى من وانج قال اختار للحكم أفضل رعيتك ولا دليل على تلازم الأفضل والأعلام فقد يكون أعلام ولكن غيره أكثر تثبتان منه في مقام الحكم فهو أفضل منه وقد يكون مثلا أو راع غيره أعلى منه إذا بين الأفضلية والأعلمية عموما من واجب لذلك لا يصح الاستدلال بهذا العهد على اشتراط العلمية في القضاء ثالثا بأن هذا العهد ناظر للقبات المنصوبين بنسبه خاص يعني اذا اراد الامام عليه السلام او الولي من قبل الامام كمالك الاشياء اذا اراد ان ينصب قاضيا نصبا خاصا قد نقول يشترط العلئيه في هذا القاضي المنصوب لكن هذا لا يدل على ان القاضي المنصوب بالنصب العام هو قوله مثلا باني قد جعلته عليكم قاضيا او باني قد جعلته عليكم حكما يجب أن يكون عليه اشتراط العالميه في القاضي المنصوب بالنصف الخاص باذن الله اشتراط العالميه في القاضي المنصوب بالنصف العام فإذن ايضا هذا الدليل لا يصح الاستدلال به عن اشتراط العالميه بعد ذلك نقول عندنا الأمر الاول ان القضاء اما الشبهات الموضوعيه واما الشبهات الاخرى فإن كان انقضاء الشبهات الموضوعية ككون هذه الدار لزيت الأم بكر وكون هذا المال مسروقا أو غير مسروق مثال ذلك لا إشكال بأنه لا يمكن اشتراف الأحانية المطلقة في القاضي المتصدي للشبهات الموضوعية لماذا؟ لأن الشبهات الموضوعية من جميع ارجاء العالم لا يمكن ان يقوم بحلها شخص واحد لو اشترطنا الاعلاميه المطلقه ان يكون القاضي المتصدي بالشبهات الموضوعيه اعلم الموجودين لما امكن قيامه بالقضاء وحل الشبهات الموضوعيه فهذا امر مستحيل على لذلك لا محالي لا بده وأن أن يقرد بأن المراد بالعلمية العلمية العلمي للنسبية أعلم من في بلده أو أعلم من في مكانه ده كما عبر صاحب العروة هدس سره فأنه وقف القاضي أن يكون اعلم من في ذلك البلد او غيره او في, غيره يعني في البلد او في غيره مما لا حرج في الترافع اليه يعني بحيث يمكن الترافع إليه لو كان في بلدان متقاربه ويمكن الترافع اليه في جميع هذه البلدان المتقاربه يعتبر ان يكون اعلم في هذه البلدان فيعتبر أن يكون أعلم في كل مكان يمكن الترافعي فيه ولا حاجة الترافع هذا بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية وأما بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية كما إذا كان اختلاف حاكمة راجعا للخلاف الشبهات الموضوعية هذا الحاكم يقول بأن هذا البيع صحيح لماذا هذا البيع صحيح باعتبار أن المبيع وإن كان ملاقيا للعصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثي إلا اني لا أرى نجاسة العصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثي ذلك صحيح البيع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 هنا إذا كان الرجوع للقاضي على نحو الاختلاف بالشروط الأمامية أهم من يكون المترافعان متحدين فيما في التقليد وإما متحدين فرّا، متحدين متحدين فرّا، أو متنازعين في السرّ. إذا كان متحدين في التقليد فلا نعلم ولا يرجع لمقبلهما. وعلى اضربها ومقلديه ما تنحل المشكله الموضوعيه او اذا كان متحدين في الراي يرجع وعلى الى وعلى الرجوع الى ريمه تنحل المشكله فهنا لا حاجه الى ان يرجعوا الى قاضي اصلا واما اذا كان لا مختلفين في التقيد او كان مختلفين في الاجتهاد او كان مجتهد ومقلل لمجتهي الآخر وما متنازعان على نحو السفد الثقميين فعنايدا يجب أن يرجعان إلى حاكم يعلو لها ولكن لا يشترط الإلقاء الحاكم أن يكون قائم لماذا لا اجترام؟ لإطلاق صحيحا أن يخذ لك سادق سادق ينقرر جذبا لأنه هكذا يقول ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من فاجعلوه بينكم فلني قد جعلته قاضيا يعلم شيئا من خضائيا لا استدلوا بهذه الجملة ان لا يشترتهم قاضيا أن يكون أعلان يعلم شيئا من خضائيا مو من خلال كلمة شيئا لا ما أستدل بكلمة شيئا شيئا واقعية القاضي حتى لو كان أعلم حتى لو فرضنا حتى لو فرضنا أن القاضي أعلم الموجودين مع ذلك لا يقال انه يعلم قضاياهم وإنما هو يعلم شيئا أتروا وكانوا أعلم يعلم شيئا من قضاياهم فكلمة شيئا كما تنطبق على الأعلم تنطبق على غير الأعلم لا أستدل بكلمة شيئا أستدل بالجملة باسرها يعلم شيئا من القضايان ظاهرها بأنه لا يعتبر أن يكون أعلمان فأعلمان من لا يعتبر أن يكون أعلمان فعلى أي حال من خلال إطلاق صحيح أبي خديجة نستفيد بأن القاضي لا يشترط فيه الأعلمية سواء رجع إليه للشمهة الموضوعية أو رجع إليه للشمهة الحكمية الراحب الحاشية يقول إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلام يعني مدعى عليه المنكر خمسة محل إشكالين يعني ما قدر يعشره يعني السيد الإمام محل إشكال بل مع وجود الأعلام وإمكان الترافع إليه الأحواط الرجوع لهم اطلقان لأنه أصل الشيط الأعالمي هو يراها على نحو الاحتياط صاحب العرور في الفتي وفي القاضي أيضا الأحواط ستة سيقول قول بلقانيا لا يترك هذا الاحتياط لا يترك يعني موجوب الاحتياط في فيما إذا كان منشأ النزاع اختلافة والحافظة يعني شو يقول لو كان الترافع في شبهه لا ان يكون عاد لكن لو كان الترافع في شبهه حكميه يشترط ان يكون علمها من احتياط الوجوبي. لماذا لانه اي فرق بين المفتي وبين الحاكم في الشبهه الحكميه فان الحاكم في الشبهه الحكميه يقدم فتوى المفروض ليس هل أن الملاقي للعصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثي هل الملاقي هم متنجس أو غير متنجس إذا متنجس بيع هذا الملاقي مو صحيح إذا غير متنجس بيع هذا الملاقي صحيح فالخلاف في صحة البيع وعدم صحة راجعين للخلاف بالشبهة الحكمية فعندما يحكم يقول البيع صحيح أنه لا أراه متنجسين لذلك نتيجة أصدر فتوى فكما يشترط في المفتي أن يكون أحلى ومن يشترط في الحاكم أن يكون أحلى صار وكما انه هناك فتوى على نحو الاحتياط الرجوع مناكة فتوى على نحو الاحتياط المشوي وإن الترافع إليه أن أحوض الرجوع إليه سيب قريعا. إذا لم يكن منشأ النزاع هو الاختلاف في الفتوى فلا بأس بترك الاحتياط الاحتياط الإختلاف ده إذا النزاع مو الإختلاك في الفتوى يعني النزاع شو ها موضوعية. وأما إذا كان النزاع شنو شوفها رقمية احوط أن يكون على الرأي ليس سليم. لماذا لانه يحتار ان يكون اعلى اذا كان بناء على اصل مسألة ان الحاكم في الشبهات الحكميه مفتي فانت تشترط الاعلى في المفتي عند الاختلاف فمفروض ان تشترطها في المقام وما انا هو الاختلاف انا هو الفتوى و كنت لا ترى الحاكم في الشبهات الحكميه مفتيان فالمبروب بإطلاق صحيحة أبي خديجة شيئا شيخه القضاينة هم ما يحتاج بعد لهم مقابل مشهور مثلا يحتفظ المسلم مطلقا لا وجه للاحتياط في غير من في غير ما كان منشا الاختلاف الشبهه يعني شو هذا لا وجه له وكانا مستفتيين يعني مقلدين أو كانا متداعيين يعني هم مجتهدان ومستفتيان ولكن هم أيضا مترازعان متداعيان هل بيئة صحيح أو ليس بصحيح وقد حكم كل من الحاكمين بخلاف الآخر ولو في الشبهة الموضوعية يقول بأنه النوم سيحرى اذا كانت الشبهة شبهة موضوعية هي فريمان تشنو باي شرفه ها هي اختلف هي يعني ابتداءا هي هي حاكمين هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي رجعوا في شبهة الموضوعية لحاكم ورجعوا فيها لحاكم آخر واختلف الحاكمان. هنا إذا اختلف الحاكمان يعتبر الرجوع إلى علمهما يعتبر الرجوع إلى علمهما إذا اختلف الحاكمان ولو كان مختلف في شبهة موضوعية. لكن إذا اختلف الحاكمان يجب الرجوع إلى علمهما. لماذا؟ لأن سر الاختلاف في شبهة موضوعية والاختلاف في شبهتين. ان المحال يرجع الى الاعلم لا وجه للاحتياط في غير ما كان انشا الاختلاف الشبه الفقهيه وما لم يكن شبهه فقهيه وكان مستقيمين او كان متداعيين المصيبين وقد حكم كل من الحاكمين بخلاف الاخر ولو في الشبهات الموضوعيه أما إذا افترضنا ما لا أنه هما ليسا مستخدئين وليسا متداعيين في المقام وإنما مجتهدان مختلفان في الرأي قد هما مجتهدان مجتهدان مختلفان في الرأي لا هما مستخدئين ولا هما متداعيان شو مختلفان عن نحو الاختلاف في الشباب الحمي إذا كانا مجتهدين مختلفين في الرأي على نحو الاختلاف في الشبهات الحكمية فلا هو مستفيان ولا هو متداعيان، بالنسبة يجب يجب على العامل يرجع إلى علمهما أو إلى أعلم منهما إذا كان هناك ذلك من منهم. ومقصود أنه الشيخ الأردن أيضا يعني علبة طوي، علبة السابقين آه انه أنه إذا الاختلاف في الشبهات الحكمية الأحواء الرجوع إلى أعلم. في مسألة الثامنة من في تعليقاتهم ثلاثة الشيخ الأراضي يقول قد مرت تفصيل سيد البيغاني هم نفس التعليقة منه هنا السيد الخليم يقول مرت التفصيل هذا كله من ناحية الاجتراف الأعلميين في القاضي المساله التي بعدها لا يجوز نقض حكم الحاكم حتى لحاكم آخر الا اذا تبين خطاؤه الكلام في هذه المساله كانما هي متساله عندهم ما هو الدليل على انه لا يجوز نقض حكم الحاكم الجامع للشرارات هناك عدة أدليل الدليل الأول الذي استدلوا به يمحبول فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكمنا استخد وعلينا رد والراد علينا رد على الله وهو على حد الشكل واجل المقبول ان لا يجوز حكمه حكمهم لان حكمه حكمهم عليه الصلاه والسلام فاذا قضى الله ورسوله امرا ما كان للمؤمنين ولا من نسيهم اذا قضى الله ورسوله ان يكون له فيا طول لا امره فكون حكمه عليه الصلاه فاذا حكم بحكمنا فذلك حكمه حكمه فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكمنا استخدت وعلينا رد والرد عليهم ويأخذ خوف سيدنا الخوي ما أشكلك ما ضعيفة السنة كانت عادتين قال يا ضعيفة السنة وان قبلها الأصحاب وعملتها الأصحاب أنا ضعيفة السنة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 فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل من يعني فإذا حكم بالحكم المطابق لنصوصنا المطابق للموازين الشرعية التي نحن جعلناها وأما لو حكم بحكم تبين خطأ مستنديه أو تبين خطأ الاستناد لم يعلم أنه حكم بحكمه إذا حكم بحكمنا فلم يقبل من فإنما بحكمنا استخدف علينا رجل ظاهر التعبير بأنه لا بد أن يكون حكمه على طبق الموازين التي نصدها رب العميم السلام وأما إذا تبين خطأ المستند أو خطأ الاستناد فهينه لا يقال بأنه حكمك حكمه اذا لا يستفاد من هذه المقبولات أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم مطلقا الدليل الثاني هو دليل عقلي وهو أنه لماذا جعل القضاء البناء العقلائي قام على جعل منصب قضاء والشرع أنبصيرة العقلائيه على جعل منصب قضاء السر في جعل منصب القضاء عند العقلاء وعند الشارع المقدس هو حفظ النظام لانه لو لم يكن هناك قاضي يحض الخصومات ويرفع المنازعات لتلزم اختلال النظام فمن باب حفظ النظام عن الاختلال جعل منصب القضاء عند العقلاء وعند الشارع المقدس السر في جعل منصب القضاء هو حفظ النظام فلو جوزنا نقض حكم الحاكم هجمع حكم ايه جوزك ترسم عنده نقض الغرض عن الغرض من جعل منصب القضاء الغرض من جعل منصب القضاء هو عبو النظام فلو جوزنا نقض حكم الحاكم فلنجزم من ذلك نقض الغرض لا لا في المدل ولي أمر المسلمين يحكم الجزء الجميع عن الخالفة وهي أمر المسلمين إذا لم يجز نقض حكم الحاكم حين تحصل المحافظ عينهم حفظ النظام إنما يتحصل ويتحقق إذا قلنا في عدم جواز نقض حكم الحاكم و invece إذا جوّزنا حكم الحاكم بل الآن المجتين عنده أنه أخطأ في الاستنام ذلك المجتين عنده أخطأ في المستنم ذلك المشهد لدي عنده تبين خطأه في الواقع دصل على جزءٌ نقد حكمyah إذا جوّزنا نقد حكم الحاكم في أي صورتين تبين خطأه خطأ خطأ نقد حكم تبين من ذلك مع ذلك هذا الدليل لابد أيضا أن نقيده بحفظ النظام الغرض من جعل منصب القضاء حفظ النظام فلو لزم للحكم القاضي خلال النظام لابد أن لا يفعل حكمه بعض فحينئذ نحن لا نستطيع أن نقول بأنه حكم القاضي ينفر حتى وإن تبين خطاه لأن نفوده مع تبين خطاه وأنه مخالف للواقع يسلم من ذلك خلل النظام أيضا إذا هو بمقدار ما يحفظ النظام نحن نمضي بمقدار ما يكون حكم القاضي حافظا للنظام نحن نمضي لا بمقدار العكس لذلك نلاحظ بعض الفقهاء منهم السيد السلامي حضه الله يشترط في في ولاية الفقيه أو في نقول لحكم الفقيه أن يكون هذا الفقيه الحاكم منتخبا من قبل الجمهور منتخبا من قبل الجمهور العام يشترط يعني يقول منتخبا من قبل الجمهور العام سواء حصل انتخاب فئي أن الناس انتخبوه فعلا أو انتقاب شئي عن أنه مقبول لدى عامة الناس مقبول هذه المقبولية نوعا من الانتخاب هذا السلفيشينو سلفي حفظ النظام إذ لو لم يكن مقبولين أو لم يكن منتخبين لكان أيضا عقده خلاف حضن النظام فإذا من منطلق حفظ النظام أيضا نقول إنه لا بد ان يكونينو منتخبين وما شابه فهذا دليل الدليل يقولون نستفيد من النصوص والروايات أن حكم الحاكم غير فتوى المفتي فتوى المفتي أخذت على نحو الطريقية يعني فتوى المجتهد تعتبر طريق العواقية بخلاف حكم الحاكم أخذ على نحو المهدوثية فتوى المجتهد طريق لحكم الشرع المقدس فإذا تبين فقط هذه الفتوى وأنها غير مطابقة للشرع المقدس فلح الجيفة إنما حكم الحاكم ما أخذ على نحو طريق لحكم الشرع المقدس حكم الحاكم أخذ على نحو أنه السبب لحفظ النظام حكم الحاكم ظاهر النصوص أنه أخذ على أنه سبب لحفظ النظام فإذا كان ظاهر النصوص أن حكم الحاكم فيه موضوعية في حد ذلك فيه سببية لحفظ النظام فيه سببيه لحفظ الأوضاع من الخلال فحينئذ بما أن حكم الحاكم مقفول عن نحو السببية فحتى لو تبين خطأ مستنده او خطأ استناده هو لم يخطى عن نحو الطريقية حتى يتبين حذب طريقية وخد على نحو موضوعية حتى لو تبين خطأه أو خطأ مستنده حينئذ ينرى فهم الحاجة لأنه مأخوذ على نحو موضوعي، ولكن لا بد أن يفصل في المقام في هذا الدليل الثالث وهو النقاط تاركاً لا يتبين شيء حكم الحاكم بشيء ولم يتبين شيء لا اشفاء هنا في نفوء ثقنه لماذا؟ لأن عدم نفوء ثقنه في هذا الموريد نقض من أرض. وخلاف الموضوعية في قطم الحاكم صحيح ولكن تارة يتبين أنه بلا مستند، في السورة وتارة يتبين أنه أخطأ في المستند، وتارة يتبين أنه أخطأ في الاستناد، وتارة يتبين أنه خالف الواقع في أربع اعتمد الى القياس في ربه او استند الى شهادة الفاسقين مع علمه المسلمات هذا في مقام التقصير او في مقام القصور كان يظن ان شهادة النساء في بعض الموارد مقبولة ويغيرها مقبولة مو يعتقدها هذا يعتقد ان شهاده النساء مقبوله في بعض الموارد مع أنها غير مقبوله شرعا وبالاتفاق بالاتفاق هل حكم بلا مستند يعني. اذا حكم بلا مستندين لا نستطيع ان نقول ان هنا ينفذ حكم الحاكم وإن كان حكمه بلا مستندين لان لازم عدم نقول حكمه نحضرها اصلا هو ما فصل الخصومه حتى يكون وصلها نقدا للغرض انما يتصور نقض الغرض بعد فصل الخصومه وهو ما فصل الخصومه ما فصلت هي لانه بلا مستندين الحكم المستند الى مستند يفصل الخصومه فاذا فصل الخصومه فوصلها بعد فصلها نقضا للغرض وخلاف الموضوعيه لفصل الحقيق اما اذا كان حكما بلا مستند حتى العرش ما ثبت اقضل الفصل ما عصائل حتى يكون مصلها نقضا للغرامة وهو حكما بلا مستند لها سواء كان عن تفصيله او خصوره هذا بلا اشكاله في هذا المورد على جميع الادلة لا يمكن ان يقال بان حكما ينفي الصورة الدانية ان يقال هكذا بانه حكما إذا تبين الخطأ في المستند لا في الاستناد، ولا أنه بدون استناد، تبين الخطأ في المستند استند إلى شهادة شاهدين، كان يعتقد أنهما عادلان شهد بمعاشرتهما كان معاشرا لهما يعتقد أنهم أنهما عابدين. بينهما فسقاء خطأ في المستند لا في الاستناد اذا تبين الخطا في المستند كأنهم عندهم اتباع انه لا ينتقد حكمه هنا على نحو موضوعي ولا ينتقد حكمه اذا تبين الخطا في الاستناد عبر المستند الصورة. الصوره كانت الخطا في الاستناد هو في استناده حقا المستند كل شاهدان عادلان لا كلام فيهما هو في استناده اخطاء هما شهدا بان نصف الدار لزيد هو توامان هما قالا كل الدار لزيد الخطا في استناده لا في المستناد ايضا كانهم في هذه الصوره قالوا لا ينتقم كلام لازم الانتقاهم والصورة الرابعة أن يتبين خطأه ما معنى خطأه؟ يعني الحكم مخالف للواقع سلمستند صحيح جاهدان عالية شيء يعني نشتبه هو في استناده ايضا كان ملتفت لا خطأ في استناد لا خطأ في مستناد سنجل على مستند شرعي مواردين شرعية كل ايه لا تبينه مخالف للواقع هنا تبين خطأه نفسي نفسي لا خطأ استناده لا خطأ مستنده لا انه بلا مستندين تبين خطأ فهنا ماذا تقولون هنا العلماء يقولون لا فرق في المقام يتبين خطأ بين أن يكون تبين خطأ على نحو العلم الوجداني لأن حكنا أن هذه الهتاب لزيلين ونحن نعلم وجدانات بأنها بمكتب أو بالعلم التعبدين سبب خطأه بالعلم التعبدين لا بالعلم الوجدانين كما إذا حكم بأن البيع صحيح لاعتقاده بأن الملاقي للعصير العنبي طاهرا ثم نحن مقلدنا يقول لا نجيس بالنسبه لنا تبين خطا لكن بالعلم تعبدي لا بالعلم الوجداني وسواء كان خطا في الشبهه الموضوعيه كما اذا تنازع عزيز ابو في داره او في الشبهه الحكميه كما اذا تنازع عزيز ابو في الملائكه العصري لا فرق في هذه الموارد اذا تبين خطا شبهه حكميه شبه موضوعيه بالعلم الوجداني بالعلم التعبدي لا فرق فيه هذه الموارد إذا تبين خطأه يقولون لا ينقض حكمه لكن لا ينقض حكمه خط منها يعني. لا ينقض حكمه يعني إذا رفع إليه متداعيا وقال هذه الدار لزيدل وزيدل دار مولي بس وكان نازع هذا عصبان هذا المكان يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هي من لكن الحاكم من بأنها لا من مع علمه يعني مع هناك من يكون هناك مع علمه هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من لا يجوز من يكون هناك من له هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون غير صحيحة ولا يجوز له الترافع إلى حكم آخر لأن كل ذلك مصداق من مصالح النقد والنقد لا يجوز لكن لا يكون معناه شنو يعني لا يجوز له هو أن يرتب آثاراً على الدار الدار ما يجوز لي رتب عليها آثار الكي ولا يجوز له التصوير بها كما أن باكران إذا استطاع أن يستلب الدار منه بأي وسيلة يجوز له التقاص منها ففرق من العبارتين لا ينتقل حكمه باعتبار أن حكمه على نحو الموضوعية باعتبار أن النقل المستدمون لنقل الغرب باعتبار أنه خلاف مقبولة إبناء عمر إبناء حق ولكن لا لكن لا ينتقل حكمه. بمعنى لا يجوز لمن علمنا أن حكم الحاكم على خلاف الواقع أن يرتب اثار الواقع على محاكة الحاكم ما عنده بأنه على خلاف الواقع ففضل بين العبادين لماذا؟ لأن حكم الحاكم وإن كان مخدر عنه الموضوعين لا يغير الواقع تعال هو صحيح مخدر عنه الموضوعين موضوعي لمعنى جنوب يعني سبب لحفظ النوار لا هو مغير للواقع والواقع. لا يتغير بعضنا فبالتنتيجة أن عدم جواز مأخذ حكم الحاكم لعله دائرة مدار مأخذ الغرض عند قيد المدار نقض الغرض في ذي التدين لا ينفع تكمه باعتبار أن مفهوم رميون على ثلاثي الغرض حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمستهيل آخر إلا إذا تبيا خلطه طبعا عن إحنا فصلنا بين أن يكون خطأ في المستند أو خطأ في الاستماع. زين. أما إذا تبين خطأه هذا غير خطأ في المستند. أو تبين أنه بلا مستند أصلاً هذا أمر واضح. إذا لم يتبين شيء. او تبين انه اخطا في المستند او تبين انه اخطا في الاستناد هذه الصور الثلاثة تدخل في عدم جواز الناقض اما اذا تبين خطأه يعني مخالف الواقع او تبين انه بلا مستندين يجوز الناقض او اذا اردنا ان ندقق نقول لا يجوز الناقض لكن لا ينفل الحكم مراعاة للغراء ما اشوف فهم علمين الثامن والخمس، سبع وستين، لا يعتبر الإعلامية أن أمره راجع للمشتهد، إلا في التقليل، وأما الولاية على الأيتام أو المجانين أو القاف الذين لم يولي لها الوصايا التي لا وصي لها. فلا يوجد في هذه الحاله هي هذه المساله هذا يبقى خليها درس انا انت تقول لي تستقيم ويامن